بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يكلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 يَطْغَوْنَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا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 فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الناهب والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع إلا ما بكيتم وما ذبح على النار وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْنَانِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ الذُّلَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطِّيبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ كَلِبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِن 119. وما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب 110. اليوم أحل لكم الطيبات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 أجورهن محصنين غير مسافين، غير مسافين ولا مستخدين أخذان، وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مَالَخَاسِرٍ يَا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا جهاتكم وأيديكم إلى المرافق أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتهر وإن كنتم مَّضَاءَ على سفر سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم أَوْ جَاءَ أَحَدٌ بِكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم, يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا هُوَ الْأَصْحَابُ الْجَعِيمُ يَا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 وصني وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا له كفرا عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ غَلَّى سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَحَرِفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَلَسُو حَظًّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَذَلُّ تَقْلِعُ عَنْ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَحْفُوْ عَنْهُمْ وَصْطَحْ فَأَحْفُوْ عَنْهُمْ وَصْطَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّا نَصَرَ أَخُذْنَا مِن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 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَثْيِحَ بِنَ مَرْيَمَ وَأُنَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَارَةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ قالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بدنوبكم بل أنتم بشرا ممن خلقوا يغفر لمن يشاء ويعذب من ما وات والارض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشيء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 جعلتم ملوكا وأتاكم ما لم يقتل أحدا من العالمين يا قوم بخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلب خاسرين قالوا يا بوسان إن فيها قوم جبالي إن فيها قوم جبالي وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإننا داقين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم البان فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داروا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هزا قاعدين قال رب إني لا وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنما رحمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لئن بسطت الي يداك لتقتلني ما انا بدنسط يدي اليك لاقتلك انني اخاف الله رب العالمين انني اريد ان تبو ابي اسمي واسمك ان تبو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 قال ياويلثاء أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن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 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك ثم إن كثير منهم بعد في الأرض لمسرّفون إنما جزاء يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقذنو أو يصلبو أو يصلبو أو تقطع أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الأويون ثُمَّ مِنَ الْأَخْرَى ذَلِكَ لَهُمْ قِضِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جذاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن ثاب من بعد ظلمه وأفلح فإن الله يتوب عليه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 لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعونا للكذب سمعونا لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون لستحسن فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوه ولا تشتروا بآياتي تمنا قليلا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 119. فمن تصدق به فهو كفارة له 110. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 111. وقفينا على آثارهم عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، من التوراة هدى وموعدة للمتقين، وليحكم أهل الإيمان. بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فَهؤلاء كهول فاسقين. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ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 جعلنا منكم شرعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم قمته واعدة ولكن ولا تلّي بل وكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعاً، فإن نبهكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم وحدهم أي يبطلون. 118. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض دنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ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 ذلك خبز الله فيه ما يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة وهو ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقون منا؟ هل تنقون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا؟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 فَلَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَزِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ هُلَاءَكَ شَرُّهُمْ مَا كَانَ هُلَاءَكَ شَرُّهُمْ مَا كَانُوا وَأَظَلُّ عَنْ ثَوَائِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان في الإثم والعدوان وأكلهم الشحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم الشحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم, غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوختان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم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 ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك كفّرنا عنهم سيئات لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات نعيم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 يا أيها الرسول بلغنا أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصلك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيد أنكثرا منهم ما أن 114. وعزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 115. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى والصادقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إليه وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا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 إِلَّا مَنْ يَلْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَبِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بَلْ مَضِيمٌ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفتون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا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 مظل عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن من كان لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم قاندو ولو كانوا يؤمنون بالله نبيه وما أنزل إليه متخذوا منهم أولياء ولكن كثيرة ولكن كثيرة منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 إلى الرسول ترى أعينهم, ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء ونطمع ان يدخلنا ربنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع الاوم الصالحين fa athabhum Allah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al anha وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكربوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أَلاَ تَعْتَدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي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 117. وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلعون 118. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء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 إنما على رسولنا البلاء المبين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات دونهم فيما طعموه، فيما طعموه إذا مت قوَّاً، وآمنوا وعملوا الصالحات ثم مت ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أيديكم ولماحكم يعلم الله ما يخفه ليعلم الله من يخافه بالغيب ثم لعثدا بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 هديا بلغ الكعبة أو كثارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام اليد قوّا لأمره عفا الله عن ما سلف ومن عاد فيلتقي الله منه والله عزيز الدّون وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم والاستيار وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله, واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والهدي والقلائد ذلك لتعلمو أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليه يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا الفلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستأل الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن اشياء لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسحقوا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تفد لكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سالنها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من دحيرته ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعفون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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديتم الى الله مرجعكم جميعا سينبئكم سينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوعدل منكم ذوعدل منكم او اخران من غيركم ان ان كن ضربتم في الارض إن أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبة لا نشتريه لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا اللَّهِ مِنَ الْآَتِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحْقَى إِثْمًا فَأَخَرَانِ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحْقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ اي يقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتيما وما اعتدينا وما اعتدينا ايننا اذا من الظالمين ذلك ادنا ان ياتهو بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، واتقوا الله، واتقوا الله، واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقوم.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 وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهله، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإلَّا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن. وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإلَّا تخرج الموتى بإذني وإلَّا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد, واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحوارين يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وَأَرْزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعْذِرُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعْذِرُهُ عَذَابًا لَا أُعْذِرُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَادِمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِي مَوْعِيَ مَأْنَتْ كُلَّهُ لِنَاسٍ تَتَخَذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَٰئِنِ مِلْدُونِ الَّلَّهُ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَقُولُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُلٌّ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 وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت وقليب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلَّا تعذبهم فإنهم عباد وإلَّا توفر لهم فإن